يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاتله ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبسمهما رجلا كثيرا روانيسا وتقوا الله الذي تسألون به والرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمى لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام ما زلنا بفضل الله بمني وكرمه مع كلام ربنا جل في علاه الذي قال في أرثمان بن وطهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله جل في علاه وقال ابن مسعود من أ في علاه فليعرض نفسه وعلى كلامه فإن كلام الله هو صفة من صفات الله في فمن أحب كلام الله فقد أحب الله الله في علاه انزل كتابه فيه الحكم والأحكام والعبر وفيه الأنباء والاخبار وفيه الكلام عن ربنا جل في علاه عن أسماء الحسنى عن صفاته العلى عن رببية الله في علاه عن المقصود الأسمى من الخلق وهي الإلهية عن توحيد إلهية الله جلا فيه ولا وايضا فيه الكلام عن ثواب الموحدين وايضا عقاب المشركين نعوذ بالله من الشرك ومن الظلم نسال الله رب العلاء ان يثبت لنا هذا الخير إلى الممات وان ييسر لنا اتمام التفسير على ما يفتح علينا به من كتاب ربنا جل في علاه ونسال الله جل أن ان يشكر ديولات الامور اذ يسر لنا هذه المجالس وان يجعل ذلك في موازين حسنتهم وأن يلهمنا وياهم الاخلاص للعمل لدين الله جل في علاه ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم مازلنا مع سورة البقرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قراء البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة وسورة البقرة فيها آية هي أعظم آية في القرآن كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي ما أعظم آية في القرآن فقال آية الكرسي فقال ليهنك العلم أبا المنذر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَجِنَّاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فرعون وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَونَ وَأَن تُمْتَوْضُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أربعين لَيْلَةً ثم مِن ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم ذكر الله خير الله على يذكر أبناء بني إسرائيل وقد بينا أن الخطاب كان موجها لهم على أنهم الأبناء والكلام أصالة على الأباء وشرف الشرف أو النعمة على الأباء شرف للابناء والنعمة على الأباء نعمة أيضا على الأبناء فصح أن يكون المخاطب به الأبناء لأن الشرف موصول لهم فالله قال وإذ نجيناكم مع أن الخطاب على بني إسرائيل الذين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح في ذلك أن نقول بأن الخطاب لهم على أن الذي حدث, حدث مع ابائهم للقاعدة التي قاعدها أهل اللغة بأن وأهل الأصول والفقه بأن النعم على الاباء نعم على الأبناء وشرف الأباء شرف للأبناء قال الله جل في علا ممتدنا على بني إسرائيق مذكرا هؤلاء بهذه النعمة العظيمة علهم يستحون علهم يرجعون إلى ربهم جل في علا علهم يأوبون علهم يصدقون بنبيه صلى الله عليه وسلم الذي رأوا ووجدوا صفاته في التورات مسطرة كما هي كما قال قائلهم هو هو قال هو هو وقد قال القرآن لا نحتاج إلى خورهم قد قال القرآن وإن فريقا من الذين أوتوا الكتاب لا يكتمون الحق وهم يعلمون يعلمون أنه مرسل من ربه جل في علا بالحق وانه الرسول الذي قد بشر بي موسى وبشر بي عيسى عليهما ارض الصلاة وازكى التسليمات يمتن الله جل العلا على عباده ويذكر بني اسرائيل بالمنى العظيمة التي اسبغها ليلة نهار على آبائهم وان نجيناكم من آل في العون وقلنا في العون الطاغية الظالم كان يستعبد بني إسرائيل وكانوا يعيشون في ضنك قديق وعيش نكد عظيم وقد استعبدهم وكما قلنا لا رحم صغيرا ولا كبيرا ولا امراه ولا رجل لكنهم رأى رؤيا عظيمة جدا هالته وأفزعته وهزت أركانهم ألا أنه قد رأى نارا خرجت من بيت المقدس واشتعلت في دور القبط دون بني إسرائيل. فالكهنه أول هذه الرؤية بأنه سيخرج طفل من هؤلاء من بني إسرائيل هلاك وزوال ملك فرعون على يد هذا الطفل فلذلك قال إن فوقهم طاهرون فأمر بذبح كل طفل واستحياء النساء عن إبقاء الاناث حتى استحر القتل في أطفال بني إسرائيل فجاء القبط فقالوا إذا سنعمل بأيدينا الهرم والكبر قد أصاب القوم وانت الآن تقتل الأطفال سنعمل بأيدينا بعد ذلك فقال إذا اقتلوا عاما واتركوا عاما حتى لا يستشكل أحد طب أما موسى فعلمنا كيف المعجزة التي كانت من ربنا جل في علا في إنطال طب هارون كان في العام الذي ترك فيه القتل وموسى عليه السلام كان فيه ما بين الله جل في علاه أن يغذ فيه في التابوت ويغض فيه في اليم فليل تير يمه بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتسطع على عين والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالمرأة قالت قرة عيني لي ولك لذلك قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة فكافاها الله جل وعلا بهذا القيد العظيم الغرض المقصود فرعون كان يقتل الأبناء ويستحي النساء وهذا بلاء عظيم وقدنا أن في وجه تفسير عند العلماء ويتنجيناكم من ألف العون ويسمونكم سوء العذاب هناك توجيهان في قول الله للفعلاء بلاء عظيم والبلاء يكون بالخير ويكون فقلنا إن كان ذا المشار إليه هو نجيناكم إذا يبقى المقصود بالبلاء هو النعمة ولا بد من النعمة من الشكر تستجد الشكر وإذا قلنا بأن ذا عائدة على يسومناك بسوء العذاب فيكون هذا البلاء من الشر وليس شراً محضن بحرم الأحوال أن فيه ما فيه من الخير بأن الذي يقتل يكون عند الله في علاء بأن هذا البلاء العظيم يرفع بني إسرائيل الله في علاء عنه سياتيم يمكن بني إسرائيل من الأرض لأنه لا يمكن أن يتمكن المرء حتى يبتلك وقد قال الإمع هذه سنة كونية ما تراها إلا في كل الأخيار النبي صلى الله عليه وسلم ما تمكن وما أسس الدولة الإسلامية إلا بعد بلاء شديد عظيم في مكة عندما التهم بالسحر والكهانة وعذب من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مك. كان الله له ابنته رضي الله عنها وارضها فاطمة سيدة سائل العالمين جاءت عليه وسلم وهو ساجد وطرى سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي حتى بكت وأخذت هذا سل الجزور وسبت وغدعت في أبي جهل ومن معه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وضيل لها أنه يعني لا يضنك على أبيك بعد اليوم والذي نفس بيده لا يطرق هذا دين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذلين وقد كان فالمرء لا يمكن حتى يبتلى كما قيل للشافعي الأفضل من المؤمن أن يمكن أم يبتلى قال والله لن يمكن حتى يبتلى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك إذا حب الله قوما ابتلاه فمن راضي فلاه الرضا ومن عليه السخط والعبد المبتلى قريب من الله جلال قال إمام مالك إمام ضر الهجرة وهذا فهم عميق قال من لم يبتلى فليشق في إيمانه يراجع نفسه اكيد هذا الرجل بعيد عن رقيه جل في علاء. من لم فليشك إيمان. في ايمانه فابتلاهم الله جل في علاه يمكن لهم وقد مكن الله لهم بعد هذا البلاء العظيم مكن الله لهم جعل فيهم الانبياء وجعل فيهم الملوك ومكن لهم من الارض باسرها فالله جل وعلا مكن لهم وقال صريحا في سوره الاعراف وارثنا الذين كانوا استضعفونا مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيه وهذا من الله جل في علاه على هؤلاء بعد هذا البلاء العظيم مكن الله لهم في الارض ربوع الأرض. ثم قال الله جل وعلا مبينا لنا و مصورا لنا كيف أن الله جل في علا قد أنقذ وأنجى موسى عليه السلام من بني إسرائيل من فرعون. قال وإذا فرقنا بكم البحر فأنجناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه فيها نعمة. هنا يبين الله جل في علا بالامتنان ما هي النجاة. كيف كانت النجاة؟ فبين لنا كيف كانت النجاة من فرعون ومن جنود. فرعون فهنا يبين الله تعالى اجمالا نعمتان كبيرتان عظيمتان من الرب الجليل جل في علاه وإذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم هذه النعمه الاولى انجاهكم الله جل في علاه نوسط بطلات من الامواج واغرقنا آل فرعون هذه النعمه الثانيه هلاك العدو خذ النعمه الثالثه لانها مرتبطه بالثانيه ممكن تكون نعمتان وثلاث خذ النعمه الثالثه وهي مهمه جدا وانتم وانتم تنظرون هذه نعمه ليست بعدها نعمه هذه نعمه معنويه عظيمه جدا ينتظرها كل مؤمن وهذه كما نبينها وهي شفاء ستور المؤمنين يشفي غليل المؤمنين عندما يرى الظالم الذي ظلمه يستغيث ويلوز ولا يسمع له أحد وأنه الهلاك يأتيه وهذا المظلوم يقف يبحث وينظر فيه وهو يهلك وهو ظالم، وهذا يشفي صدور المؤمنين ويعني أنت إن رأيت رأيتها في الدنيا دقيقة فدها عظيمة في الآخرة لأن في الآخرة كما وصف الله للأفعل أهل الجنان ينظرون إلى أهل النيران أهل الجنان ينظرون إلى أهل النيران فيشفي الله صدور المؤمنين بذلك والأعظم من ذلك منه أن أهل النيران يناد لهم أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله ماذا يقولون؟ يقولون إن الله حرمهما على الكافرين هذا شفاء أعظم شفاء لصدور المؤمنين انظر هنا هذه النعمة العظيمة إجمالا النعمة الأولى أن الله جراء أنجاهم مع طلاطهم الأمواج والنعمة الثانية أغرق الكافرين الظالمين الذين كانوا سموناهم سوء العذاب أمام عيونهم والثالث أنهم ينظرون إليهم حتى يشفي صدورهم كما قال الله جل وعلا قاتلوهم يعذبهم والله بأيديكم ويغزهم وينصركم عليهم ويشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين نعمة ليست بعدها نعمة أن المظلوم مقهور دائما المظلوم مقهور فإذا ورد الظالم أمامه الله وعلا يقتص له منه فهذه نعمة عظيمة تشفي صدور المؤمنين أما تفصيلا في هذه القصة العظيمة أن الله جل في قال وإذ فرقنا بكم البحر فانجناكم ورفنا ألف راعو الأمر أن فرعون يعني يقال أنه قال لموسى خذ قومك وابعد عن هذه الأرض بعدما اتلاهم الله للعرب الجوع نقص من الأمال والأنفس الثمرات وأيضا بال بالقدم والضفادع والدم قال خذ يعني قال الأمر إستأذ منه وقيل لا هو دبر الأمر مكيدة يريد أن, أن يجهز على بني إسرائيل بعضهم قال نحن نوفق بين القولين بأنه لما أمره أن يجرهم ويخرجون خارجا من بلاد مصر فلما عزموا على الذهاب وذهبوا وقيل لفرعون أنهم ذهبوا تغيض جدا قالوا ومن نستعبذ غير هؤلاء ردوهم عليه الغرض المقصود انه قد يعني دبر مكيده على آه على آه بني اسرائيل والله تعالى قد اوحى الى موسى بالنداء لبني اسرائيل الذين قالوا لموسى اوزينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا وما كانوا على انصياع ولا انقياد ولا استسلام لموسى ولا لاوامر ربهم جل في علاه كما سنبين لك بعد النعائم التي تاتي عليهم تطرأ النعمه تلو النعمه والكفر تلو الكفر مقابل النعمه كفر وجهود بالرب الرب, الرب الجليل جل في علاه الغرض المقصود أوحى الله إلى موسى أن اسري بعمادي فضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخافوا دركته ولا تخشوا فجمع بطون بني صيف فيا قلت 600000 من بني اسرائيل الله اعلم باللا ليس عندنا ثمة تدريب وحتى الذي يقال 1000 ليس عندنا ثمة تدريب مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم نتقوى به لكن ذكر اهل التفسير وكثير منهم يأخذ ايضا من التوراة في محسن التأويل غير هؤلاء يأخذون من التوراة الغرض المقصود هو لما شعف بني إسرائيل أن يسير بهم ليلا وسار بهم ليلا موسى عليه السلام فلما صار بهم ليلا علم فرعون قال إن هؤلاء شرزمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإن رميع عادرون فذهب يلملم شعف القبط أمات الله القبط تقليلا لجند فرعون فجمع جنده ثم قال في الليل قال لا تذهبوا خلفهم حتى تسمعوا صياح الديك فما صاح ولا ديك واحد في هذه الليلة بحال الله جل على أخرص الديك فما صاح ديك واحد في هذه الليلة الغرض المقصود عند الفجر لما ما صاح ولا ديك فأخذ فرعون جنوده وذهب خلف موسى ومن معه فادركهم وهم أمام البحر فموسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل أمام البحر وفرعون خلفه بجنوده فنظر هؤلاء نظروا إلى رب السماء وانظر كيف المؤمن عندما يبتلى والمنافق أو الذي في قلبه الشك عندما يبتلى أقول بالصورة المشرقة اولا ثم الصورة المظلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما التف حوله أهل الكفر في غزوة الأحزاب وأحاطوه كأحاطق السوار بالمعصر إيش اللي حدث قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وأما أهل الإيمان واهل الإتقان حسن صندب الله للفعلاء واليقين كما سنوين ماذا قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وما زادهم إلا ايمانا وتسليما هؤلاء لذلك انتصروا وعلى وارتقوا وتمكنوا من رقاب العباد والبلاد في مدة وليزة من عمر الزمن الغرض المقصود هذا قول أهل الإيمان أما أهل النفاق فقد أساء الظن بالله جل في أولا قالوا وما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. هؤلاء قالوا مثل ما قال هؤلاء فقال ابن إسرائيل الشبه شبه بين أهل الفاق وأهل وبني إسرائيل لأن في قلوبهم أشد قصوى من الحجار هذه القلوب أشد قصوى من الحجار فقال لموسى عليه السلام إننا مدركون كانهم يلمحونه بل صرحوا بذلك يصرحونه أينما تعتنا به ما أزين قبل, قبل أن تأتينا من بعد ما رئتنا أين أمرك ربك جل في أولا قد القوم. فقادها لكن قالوا إننا مدركون يعني إن لهالكون فقال موسى الذي يحسن الظن بربه إلى في أولاد قال موسى الذي يستحقون في ربي إلى في أولاد وهو يعلم قنًا أن من أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه وهذه مسألة من أعمر ما تكون بالإيمان قلب العبد ومن أعظم ما تكون رفعة للعبد والله حيثما تفقه العبد في التعامل مع ربه جل في أولاء وجد الله عندما يحسن به الظن أو يتفقه في التعامل معه انظر كما سنبين بالواقع موسى عليه السلام قال خلاف ما قال بني إسرائيل موسى عليه السلام ماذا قال قال كلام اثق في ربي احسن الظن به استيقن بأن الملك بيده والتدبير بيده وخزان السماوات العرض بيده وإنما قوله لشين إذا أراده أن يقول له كن فيكون فقال لا إن الله لا يضيع أولياء هذا الذي قال يعني, يعني موسى عليه السلام قال ذلك وقالتها امرأة قبل موسى عليه السلام قالتها في وقت أضيق ما يكون عليه وأشد ما يكون عليه وضنك شديد قد لحق بها عندما تركها إبراهيم عليه السلام مع طفل صغير في صحراء قحلاء ليس فيها ثمن شيء لا ماء ولا طعام ولا اناس ولا احد تستانس به فماذا قالت يعني تصرخ فيه ثم قالت له آه الله امرك بهذا فقال له نعم. له أمرك أم... اللهم... اللهم نعم وما استدار هو ينصاع لله وهي تنصاع لله قالت الله امرك بذلك قال والله اللهم نعم فقالت له اذا لن يضيع ثقه بالله الى الفيولا وما ضيعه الله الى الفيولا بل الى الان تذكرها وتذكر زمزم بما جعله الله للعالم وعليس الله لنا صدقت ربها الى الفيولا واحسنت الظن بها من احسن الظن بالله الى الفيولا كان الله عند حسن الظن قال موسى الذي يحسن الظن بالله الذي يستيقظ في ربه الى الفيولا كلا ان معي ربي سيهدين حتى لو كان البحر امامي وهو سبب الهلاك وسبب الغرق والموت وهؤلاء خلفهم وهم سبب الهلاك والموت لذلك لابد أن تستيقظ في قلبك أن الممكن والمباح والمتاح والمستحيل تحت خطرة الله لأن فيه لا شيء واحد إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فلا تستصعب على ربك شيئا لكن لا تجرب الله كن على يقين واصل ظن برب لا تجرب الله بحال موسى ما كان قد جرب الله أما اليهود يجربون ربهم جل في أولاه لذلك أصابهم الله بالضنك الشديد وبالعذاب الأليم وبالعقاب الوخيم. لكن لا تجرب ربك جل في أولاه أحسن الظن به. فلما قال موسى كلا ان معي ربي سيهدين إيش اللي حدث فا الفاء بالسرعة فأوحينا إليها أن يضرب بعصاك البحر فانفلق كان كل فرق كالطو العظيم فهو يقال يعني في التوراة أنه قال أن الله أمر أن يكني البحر أبا خالد ندى أن ضربه أول مرة بالعصا فلم ينفلق فأمر أن يكني أبا خالد فانصاع له فضربه بالعصا فانفلق كل فرق قد توضى العظيم كالجبل الشم الشامع يراه أمامه ثم طين البحر كيف يمشع طين البحر جاءت الشمس امر الله جل فعلا فجعلته يابس والريح ايضا فجففت المكان حتى يمر امنا هو ومن معه معجزة ليست بعدها معجزة بين يدي بني صغير وعلى عيونهم وينزلون كيف فعل الله له وما فعل بغيرهم هكذا نستخلص من هذه القصة العظيمة ان من انصاع لرب جل فعلا وما كان عبدا لله جل فعلا كان موحدا حقا لله فعل الله له ما لم يفعل بغيره وهذا الذي فعله الله جل وعلا مع نبيه سأصل عندما وثق في الله في ولاه وأحسن الظن به انظر الى ابي بكر وهو خارق قواه عندما كان في الغار وقال لو نظر احدهم تحت قدميه لايش لا لران الرسول مدين الموضوع انتهى فقال له صلى الله وسلم يا أبي بكر ما ظنك باثنين الله اذ يقول لصاحبه لا تحسن أكمل كما قال موسى كلا ان معي رب سي قال ان الله معنا فكان الله عند حسن ظنه به لما ظن بربه الذي علا خيرا الله جل وعلا ارسل جنودا لم يروها وحفظ الله جل وعلا نبيه وحفظ صاحبه رضي الله عنه وارضاه فهذه من عند ربنا جل في علا ان الانسان اذا احسن الظن بربه جل في وتعامل مع الله جل في باليقين كان الله عند حسن ظنه به ولا يمكن أن يتخلف هذا الظن بحال من الأحوال خلاف للمنافقين خلاف الذين فيهم الريب والشك الذين يقولون نخشى ان تصيبنا داره لو كانوا يثقون بربهم حقا لعلموا ان الله جل هو الذي يتملك هذه الدنيا وهو الذي يدبرها وهو الذي لا يكون في كونه الا ما شاء عمر الخطاب لما كان يبعث الجيوش بعث الى سعد بن وقاص وهو يستجلب المدد ايش قال له قال واياك والمعصيه واياك والمعصيه لان النصر بيد من وما ومن النصر الا ان الله عزيز حكيم الله عزيز حكيم في الايتين إن الله عزيز حكيم عزة وقوه ومنع سبحانه ولاله فلذلك قال نحن لا نقاتل قوم بعد ولا عتاد بطاعه ومعصيته اياكم والمعصيه تقوى الله جلال فيه. إن عصر العبد وعلا ان عصى الجيش رضى وجل في علاه استوينا في ايش في المعصية فتقوق علينا بالعده والعتاد أما ان اتقينا الله جل وعلاه بقيت التقوى هي الامل الوحيد في النصر ظهر الله جلال العلى لا يضيع اولياءه في من الاحوال لذلك قالت اذ لن يضيعن وجاءها جبريل مبشرا قال اعلمي أن الله لا يضيع اولياءه إن الله لن يضيع أولياءه أو بحال فهنا موسى عليه السلام قال كلا إن معي يا رب معي هنا المعية الخاصة للمعية العام، معية الربوبية معية النصر، معية التوفيق معيه التزديد معية لنبيه من أول من أول العزم من الرسل قال كلا إن معي ربي سيهديه فأمر الله العالم أن يضرب بعصاك البحر فضرب بعصا البحر فانفلق كل فرق من العظيم فمروا السح والعجب على ما تذكر ثوراته ويذكر ايضا اهل التفسير بانه كان يعني هو عدد الاسباط كم 12 اسباطا امما فكان الطرق كلها بعدد على عدد الاسباط فكان يفصل بينهم الامواج كالجبال فلا يرى السبط الأول لا يرى السبط الثاني فكان كل منهم كانه سيختلع قلبه على على اخيه يخشى عليه فالله جل وعلا قد رفق بهم ورحمهم وجعلها كالمراه فينظر كل سبط إلى السبت الآخر وهم يمرون آمنين ثم يعني أنظر إلى الجانب الآخر هذا رفق ولطف بعباده الذين ابتلاهم الله جلالك أولا أهل الإيمان أنظر أهل النفاق والكفران والعصيان أنظر كيف يستدرج الله جلالك أولا الأغبياء أهل الكفر والعصيان فرعون لما نظر ووجد البحر قد انفلق كان حريا به أن ها أن يقول هذه مؤجزة رو المؤجزة أمنا بني إسرائيل هو نفسه قال لموسى عليه السلام سنؤمن بك ارفع عنا هذا البلاء فلما قال له دارك ارفع عنا هذا البلاء ونؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل فهو إذا عندما يرى هذه المعجزة البهيرة التي يعني تدمغه لابد أن يقول أمنت بالله هو قال أمنت بالله لكن حين لا ينفع الإيمان فهو لما نظر إيش قال انظر إلى استدراج الاله في علاء عرفت والله من هذا هذه المقول سنستدرجه من حيث لا أعلمه. فقال لجنوده انظروا كيف فزع ورعب البحر مني فانفلق إذا أراد الله أن يهلك أحدا هيئ له الأسباب في ذلك هكذا نعوذ بالله من أنفذ لها فانظر إلى الشيطان كيف لبس عليه وقال هذا من فرق البحر مني خوفا وهلعا وفزعا من فرعون حتى يستجر الله في العلامة استدرجه أن, أن يدرم فدخل هذا الجسور الذي خوف البحر كعلى على ما مازه فدخل هو الجنوب فهو الله جعا استدرجوا حتى يحسب نوم سيلحق بهم حتى يعني كانوا في نصف البحر مع جنوده فغشياهم من اليم بما غشياهم كما وصف الله جل في أولاده وقبل أن يموت ونظر إلى هذا وأطبق البحر عليه وهؤلاء ينظرون إليه مبتسمين فرحين متهللين بنعمة الله عليهم أنهم نصرهم على أعدائهم قال آمنت بالذي آمنت بي يا يا أخي حتى في هذا كبه ما قد أمنت بالله ما ذكرها إقرار قال أمنت بالذي أمنت به بم إسرائيل يعني الدلالة على الخزلان أيضا حتى بعدما شاهد عيان هالمسألة الغيب صار شهادة لذلك لم ينفعه ايش قال الله جلالك يا أولاد الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين قال الله جعال منجيك ببادنك تكون المخلفة كآية وإن كثيرا من الناس عن آيتنا لغافلون وهو ما زاد إلى الآن في المتحف ال المصري موجود بجسده هذه آية من آية حتى يتذكر المرء كيف عاقبة الطغاة وكيف عاقبة المتقين فالله للعلى نجى آلة فرعون وكانت كما بين الله لله في عدى بالمعجزة البهرة أن فرق عليهم البحر فكان كل فرق كالطوط العظيم من نعم الله من معجزات البهيرة لبني إسرائيل ليشهدوا صدقا نبيهم موسى عليه السلام وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم والبحر قال العماء سأسمي بحرا لما هذا خطه فهو قال ان السلام وجدناه بحره لما سمع صوتا فيه فزع ذهب ورجع قال وجدناه بحرا ايش بقى وجدناه بحره هو قال وانه لو بحره فيه وجدناه بحر في في الوادي ها ايش البحره ايش اللي وجده الرسول بحره ها مش العمق مش ممكن يا عراق الفرص الفرس لما أخذ الفرس وليش بقى سمي بحرا انه وسع فالبحر سمي بحرا ليش لاتساعي و اذا فرقنا بكم البحر فانجيناكم وهذه من عند الله دي في علاه ولا تعلم ان الهلاك والنجاه بيد الله في علاه النافع الضار هو الله جل في علان. تمام الرضبية في قلب العبد يدعوه لا يذل ولا يخاف ولا يمكن أن تبتعد خرائصه إلا من ربه جل في علاء فأن جنابهم أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وانظر إلى أن هذه كل الكون إذا أمر الله جل على الكون بأسره أن يطبق على أهل الكفران فعرض الله جل في علاء النبي وسلم عندما يعني راجع من الطائف حزينا جاءه ملك الجبال يقول لو أمرت أن أطبخ عليه من الأخشبين فعلت الله وعلا بأساه لذلك كله بيد الله الليلة لفعلان ولذلك يعني ما من شيء إلا ويستأذر ربه علينا لأننا نشيع الفساد في الأرض يغفر الله لنا والله ما خلقنا إلا لمهمة عظيمة على وهي ان نشيع الإحسان والتوحيد وعبادة الله على في الأرض اللهم خلقنا إلا لهذه المهمة العظيمة وما خلقت الجن والإنس إلا ما من شيء إلا ويستأذر ربه علينا لكن الله جل فعلان أرحم علينا من أمهاتنا ومن أنفسنا هو الذي خلقنا وهو ارحم بنا وهو اعلم بنا ورحمه الله اوسع مما نتصور رحمتي وسعت كل شيء فانجيناكم اورثنا ال فرعون وانتم تنظرون وهذه كما قلنا من المنه العظيمه ان الله جل وعلا اهلك عدوهم امام اعينهم ينظرون اليه فيشفي صدورهم سبحانه جل في ولد قال واذ واعدنا موسى واذ واعدنا هذه مفاعله مفاعله بما بين الجانبين وهذه غريبة وموسى اللي يوعد ربه الله الذي يعد موسى ويأمره فالعلماء قالوا يعلم به بعضهم قال بالقراءة الأخرى وأخونا ما قرأها وإذ وعدنا موسى أربعين منه تقرأ وإذ وعدنا موسى حتى لا تكون على باب المفاعل والصحيح أن نقول بأنها على بابها أيضا لو قلنا وإذ وعدنا بالقراءة وإذ وعدنا بأن الله أمر وأن موسى سمع وأطاع فتكون المفعلة بهذا الجانب أن الله أمر أمره أن يأتيه أربعين ليلة فقال سمعت وأطعت وإذ دلال أيضا على النبوة إذ مقام النبوة هو مقام العبودية هو مقام الاستسلام التام إذ قال له ربه أسلم قال أسلم. استسلمت تماما للنهي وإذ وعدنا موسى وموسى أصلها موشي بالعبرية ليست عربية معربة موشي مو من الماء عندهم في العبرانيه مو من الماء وشيء شجر مش ما يسمى موسى مو شيء ماء وشجر وهذا لنا اجر لهذا هذا الفكره فكره يهمه الحياه للابدان هو سياتي بالحياه كلام جيد جدا لكن ايه لا أمر محسوس مش الامر المعنوي شرط لما ألقتهم في اليم هم اخذوه ما بين ماء وبين شجر فلما اخذوه من بين الماء والشجر اسموه موسى ما وشده موسى عليه السلام واذا عندنا موسى هو من أولي العزم من الرسل ومن المقربين لربنا ربنا في علاه له منا عظيم على هذه الأم فعليه افضل الصلاه والسلام وهو رفيق نبينا صلى الله عليه وهو بنقول العزمن الرسل وهو من اعظم الرسل قدره ومكانته عند ربنا جل في علاه وله كما قلنا عظيم المن على هذه الامه بانه كان سببا رئيسا فيه تخفيف الصلاة علينا عندما قال أنا عالش بني إسرائيل ارجع إلى رب خمسين صلاة ما تستطيع ما يستطيع أنا عالش أو طبعا عالش بني إسرائيل هذه المثالة معنونة بني إسرائيل ماذا فعل في موسى عليه السلام ومن جاء من بعد موسى فالغرض المقصود له منا عظيمة على هذه الأمة بأنه كان سبب الرئاسة في تخفيف الصلاة من خمسين إلى خمس وأيضا منا عظيمة في إيش كان سببا في الأد صحيح هي خمس و خمسون في الاجر وأيضا يصبح رئيسه موسى عليه السلام عليهم ومن أفضل الصلاة والأسكر التسليم. واختلف العلماء من أفضل موسى أم إبراهيم أم نوح وصعير راجع الترتيب هكذا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم نوح موسى وبعد ذلك عيسى عليه السلام وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون يا للحسرة يا الله جل وعلا يتحبب إليهم بالنعيم هما تبغضون عليه بالشرك لا بالمعاصي يتحبب الله للعلاء عليهم بالنعائم النعمة تلو النعمة وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آله في العون يكون بدل الشكر ومقام الشكر مقام شرك بالله الذي في أولاد وجحوت لهذه النعمة العظيمة يقول الله للعلاء إذا عدنا موسى أربعين ليلا وطبعا هذه نعمة أخرى ليش هذه نعمة أخرى تشريف لموسى وإن كان تشريف موسى فهو تشريف لبني الإسرائيل وأيضا موسى ما يذهب إلى ربها كدها بان منصورة ويذهب إلى رب لإيش حتى يعلمه أمر الديان وعمر الأحكام ويأتيه بالطورة التي خطها بيده فهذه في في فيها دلال أيضا على عظيم المدن عليه كما سنبين وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم وطبعا العلماء يقولون لما سمى الليلة بخاش يوما لأن العرب يعرفون الشهور والدهور بهش بالليالي بسير القمر بسير القمر واذا وعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العجلة من بعده وانتم ظالمون اتخذوا العجله يعني عبدوا العجله بدون الله جل في علا. قال الله جل وعلا انتم ظالمون قال العلماء هم ظالمون في هذا الفعل وفيها اشاره ايضا بانهم فاعلون لذلك على التيمومه كانها صيغه مبالغه فهم ظلمون لانفسهم ولغيرهم فهم الظلم يعني اصبح معاشعش في قلوبهم وفي رؤوسهم اما موسى عليه السلام لما ذهب الرب جل في قال الله ابعدنا موسى 40 ليله هذه جاءت مجمله لكن فسرها على فئات أخرى أنه وعده ثلاثين ليلة، ثم بعد ذلك أتمها بعشر، كما قال الله جاعود وعدنا موسى ثلاثين ليلة، واتممناها بعشر، فتم ميقاط ربه. أربعين ليلة فذهب موسى إلى ربي جل في أولا وكلم ربه نعمة من الله جل في أولا على موسى إني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فذهب موسى إلى ربي جل في أولا لما ذهب بطال العلماء كما ذكر أهل التفسير وكما قلنا بالترط أيضا بأن السامري كان يرقب موسى عليه السلام فوجد جبريل رأى رأى, رأى العين بعينه رأى جبريل على فرسه الذي يحمل عليه موسى واذهب به إلى جبل التور حتى يكلمه رب جل فيه حتى يوحي الله جل وعلا إليه فلما نظر السامري وهو كان من عبدة البقر من قوم كانوا يعبدون البقر نعوذ بالله من الخزلان فنظر إليه السامري فأخذ قبضة طراب أثر الحافر حافر الفرس فأخذ قبضة كما في سورة طهر فأخذت قبضة من أثر الرسول فنبستها وكذلك سولت لي نفسي فقامت قضة وكان بنو إسرائيل على روايتين أنهم كانوا قد استعاروا من القبض حلي ذهب لعله عرس قالوا عندنا عرس فاستعاروا الحلي وهذه فيها إقرار أن استعاره الذهب ايش؟ تجوز دون أن يكون فيها مكافأة لا يجوز حتى لا في فاستعاروا الحلي لما أنجههم النجلة في علام تركوا الحلي فأمرهم أن يدعالوها في الحفرة والرواية الصح والأسد أن هذه كانت من غنايم الغنام التي أخذوها من فرعون ومن من قومي ومن جنوده عندما أغرقهم الله جل في علاه وكان الأصل في بني إسرائيل ما كانت, ما كانت تحل لهم ولا أم من الأمم كانت تحل لهم الغنام لكن الله على فضل هذه الأم على الأمم السابقة أيضا بأن الله تعالى أحل لهم الغنام كما قال أنه في سنة على الأنبياء بسنة وذكر منها قال وحلت لنا الغنام ولم تحل لأحد قبلنا فحل الله لنا الغلام لكن لم لا لأحد قبلنا فعمرهم هرون عليه السلام لأن يضعوا الحلي في حفرة فحتفر الحفرة وكان من عادتهم أو من السنة الكونية أن تنزل نار تأخذ هذا الحلي إن كانت قبلت يعني فحتفر الحفرة ووضعوا فيها الحلي فجاء السامري فأخذ القبضة فألقى القبضة على الحلي فصار عجلا له خواه حكمة عظيمة من الله جلال الفعلاء ابتلاء من الله جلال الفعلاء على بني إسرائيل ابتلاء ولذلك قال الله جلال الفعلاء لموسى إن قد فتن طاومك من بعدك وعض اللهم السمرين فالغرض المقصود هو حكمة من الله جلال الفعلاء فأخفج لهم عجلا والعجل له خوار بعضهم يبالغ ويقول كان يمشي وهذا كلام ليس صحيح لما سمعوا له الصوت ممكن تقول التجويف الداخلي ممكن الهواء هو إذا دخل أو خرج يحدث هذا الصوت سمعوا له الخوار فقال هذا اعوذ بالله اللهم اغفر لي يا رب العالمين نقل القفل ليس بكفر لكن هو احنا منزمين نتكلم بهذا فقال هذا الهكم واله موسى فنسل يعني ايش المعنى هو يقول يعني هذا اله موسى الذي ذهب موسى إلى ان يقابله فتركه هنا وذهب الى مكان اخر خيبك الله من رجل كافر فاسق فاجر فقال ذلك فاتبعو هؤلاء ولا نداه لهم قال الله جل في هؤلاء فاستخف قومه فاطعوه انهم كم قوما فاسقين فأطعوا على ذلك فعبدوا العجل فقال هارون العجب من هذا فاستنبت من هذه أيضا مسائل عظيمة جدا العجب من ذلك أن هارون جاء فبرأ ساحته أمام الله وهذا الذي يستطيعه ويقدر عليه وإلا لقتلوه قال يا إنما فتنتم به إنما رب إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قال لا نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فبرئت ساحه هارون عليه السلام لذلك لما جاء موسى عليه السلام اخذ برأس اخيه وبالحياه يجره اليه قال ابنهم انهم استضعفوني وكادوا يقتلونني وبين له العذر انه تكلم معهم وبين لهم ان ظهر على هو الرب الجليل جل في علاه فقال رب اغفر لي ولياخر الغرض المقصود ناء مع هارون بعض اخيار بني اسرائيل لم يعبد الحيشة لكنهم سكتوا وهل نجوا بالسكوت هذا الذي وهذا الذي اضبطه والله اعلم بالصواب هل لما سكتوا نجا ام لا سياتي ان شاء الله فهؤلاء تركوا العيش لم يعبدوا لكن لم ينكروا فبرئت ساحه هارون عليه السلام هم برئت ساحتهم ام لا سنبين ذلك الغرض المقصود فلما قال لهم ذلك ما سمعوا له حتى رجع موسى عليه السلام فألقى الالواح التي كانت بيده وهذه الالواح من تشريف الالواح ان الله جل وعلا خطها بيده وكتبها بين فكسرها ثم قام مغضبا على اخيه الى ان قال يا ابن أم لا, لا تأخذ بالإحادة والرأسي إلى آخر الايات المشهورة في هذا الباب ثم أخذ موسى عليه السلام الغرض قبل أن نقول أخذ موسى العجل قال الله جل وعلا ممكننا على بني إسرائيل افلا يرون ألا يرجع, يرجع إليهم ولا يملك لهم إيش ضرا ولا نفعا انظر هذه أيضا من عظيم الملزمات لتوحيد الإلهي لأن الله جل على هنا يبين لهم بتوحيد الربية أن تتقرون أن الخلق بين الله الرزق من من الذي يملك النفع والضر إذا الذي يملك النفع والضر والضر هو الذي يستحق العباده إذا سألت بني إسرائيل رد المختلف فيه المتنازع فيه إلى المتفق عليه سأل بني إسرائيل العجل يملك لكم نفع ولا ضرا قالوا لا العباد لا يستحق العباده ضعيف ولذلك جاء موسى بين أنه ليس برفع أنه أحرقه وإذا أحرقه فهو نحمود كمدا والله من رخ لأنها لأن هذه نبات لاذاك في ذلك أن تعتقد الربوبيه الحق على الله لا افلاد له لا في اولى ثم هذه الربوبيه إذا اعتقدتها اعتقادا صحيحا التي المذتك اليه تعيد الالهيه فهو الله جل وعلا حجه بني اسرائيل ايش بالربوبيه هو لا يرجع لهم قول اذا لا يسمع ولا استعرض الرد عليهم الاجابه والله مجيب ذلك في اولى اذا لا يسمع لا يكون لا يكون اله ولا ربا كما في سوره الاعراف صح امنهم اذان يسمعون بها أم لهم عين لا يبصرون به، أم لهم أيدي يبطشون به، فإذا دلالة وهذا جدا عنه إذا لا يسمع فهو ليس برب، لا أرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، والذي يملك الضر والنفع هو من هو الرب إذا هو الذي يستحق العباده إذن العجل هذا القاعدة مقدمة ونتيجة المقدمة لا يسمع، المقدمة لا يملك ضرا ولا نفع إذا يساوي لا ليس برب، لا صح أن يكون ربه وأيضا من الضعف الذي بينه موسى أنه أخذه وأحرقه أمام عيونه وألقاه في اليم. والقاه في اليم بعدما فعل موسى ذلك وبين لهم انهم قد ظلموا اي ظلم قال الله جل وعلا وأنتم ظالمون أظلم ظلم الشريك بلاجلك يا أولياء ظلموا أنفسهم ثم ظلموا بعد ذلك غيرهم من أبنائهم وظلموا بعد ذلك قومهم ظلموا أنفسهم بأنهم قد صرفوا العبادة الغير لله لاكي أولياء والظلم وضع الشيء في غير موضعه الله جل وعلا الذي يستحق العبادة فصرفوها للبقر صرفوها للعجل اعوذ بالله من الكذب قال الله جل وعلا إذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم تفصل من من بعده وأنتم ظالمون حال تكوينكم في ظلم بين وضعت الشيء في غير موضعه واظلم الظلم كما قلنا هو الكفر قال الله جل في علاه الذين امنوا لمن لبسوا امامهم ظلم اولئك لهم الامن هم مهتدون قال الصحابه وشق عليهم ذلك قالوا اينا لم يظلم نفسه قال لا ذاك ثم قرأ عليهم قول الله جل في علاه في نصيحه الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم وايضا لما قال ابن مسعود كما في للنبي صلى الله عليه وسلم ما اكبر الكبائر قال اكبر الكبائر ان تجعل الله ندا وهو صلقت ليس لك ذلك ثم عفونا عنكم من لطف الله ورحمة الله وعطف الله وجود الله جل في علاه هو أرحم الراحمين واجود الاجودين ولعلنا نقول هذه من ارجى آيات في القرآن عبد صرف صرفوا العبادة والعجل في قد قال الله أن الله لا يغفر عشر ولا ما دون ذلك لما يشاء أشرقوا بالله وعافى الله عنه هذه من أرجع الآيات لتعلم سعة رحمة الله جل في على بني إسرائيل وهم لا الله أعلم ما يستحقون ولا يستحقون لكن ظهر ذلك أنهم لا يستحقون بصريح قول الله جل في علاه غير المغضوب عليهم ولا ولا الضل الغرض المقصود قال الله جل وعلا ثم عفونا عنكم عفو الله جل وعلا عما فعلوا من عبادة الإج لكن هذا العفو ما كان إلا آآ يعني آآ له ما له من الأوامر من الله اللي في كما سنبين ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون لعلكم تستحون من ربكم جل وعلا وهنا ذكر الشكر لأن الشكر فيه ألاف ثلاث فيه تضمن توحيد الربوبية وفيه تضمن التوحيد الإلهية كيف ذلك يا شطار؟ مغزى الآية قال الله جل في علا. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكروا ما قال تحمدون ما قال تسنون ما قال تمدحون قال تشكرون قلنا اللطيفة في ذلك تشكرون لأن الشكر قد استلزم أنواع توحيد الرقوبية والإلهية والأسماء وسلم تفضل فضل أنت. ممتاز لفض فوق أحسنت هو عندما يشكر ربه لا لا في ولا فقد أقر بقلبه أن الذي أنعم هو وهذه من الربوبيه ممتاز لفض فوق الثاني هو جيد أنت كفاكها جيد أحسنت ها. إما سجودا وإما صدقة فهذا إيش عبادة اعمالوا والعامة التوحيد الى هي اعماله الى داودة شكرا وقليل من عبادة الشكر طبعا اسمها والسلطان احسنت واللسان لابد ان هو سيشكر الله بايه يقول, يقول الحمد لله الرازق الحمد لله الكريم الحمد لله الجوال فهنا لابد أن يذكر الاسم الذي يناسب الموقف الذي فيه فجمع في الشكري أنواع التوحيد الثلاثة بذلك نرى أن الله جاء الله قال لعلكم تشكرون بعدما أقرارتم بالربوبية بعدما علمتم أن الرازق الخالق المدبر هو الله بعدما علمتم أن النجات بيد الله لا في الله وقد أسبق عليكم نعمة وظاهرة وبطنة فيستلزم ذلك أن تشكروا بالجوارح كما بالقلب و. باللساء تجمعوا أنواع سحيد الثلاث ثم عفلنا عنكم بعد ذلك لعل لكم تشكرون لعل لهم يشكرون وهذه أيضا فيها لطيفة أن الله يحب الشكر وهذا الحق أن الله يحب من عبده الشكر وأن العبادة كما قال عبد انت البيطالب عندينه على نصفه نصف. نصف صبر ونصف شكر وقد جاءت الأدلة الواضحة المتوفاه المتوافرة المتضافره المتتاليه المتتابعه الحب اللانه في علال الشكر ان الله جل وعلا لما مدح انبياءه ومدحهم باعظم الصفات وارقى السمات قال الله جل وعلا عن ابراهيم شاكرا لنعمه اجتباه شاكرا لأنعمه وقال عن نوح انه كان عبدا شكورا ومحمد صلى الله عليه وسلم كان لا يعد شكرا لله جل حتى انه قام لا حتى تتورم قدماه أو تورمت قدماه فقالت عائشه رضي الله عنها انك عبد قد غفر لك الله ما تقدم من ذنب وقمه فقال لها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكمله؟ أفلا أكون عبدا؟ شكرًا فالله جل وعلا يحب. الشكر من عباده كما قال النسلم تصريحا إن الله يحب من أحدكم إذا أكل الأكل أن يشكره عليه وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعفلنا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون هذه آية عظيمة جدا قال وإذ آتينا موسى الكتاب هذه أيضا من المنن التي امتن الله بها على بني إسرائيل أنهم آتاهم بالكتاب الذي يهتدون به وقد بيّن النسلم أن ضلال الأمم أنهم تركوا وحادوا عن طريق الانبياء وطريق النبي بعد موت النبي ارسل وهو الكتاب الذي جاء به او السنة والراسه لذلك قال الرسول تركت فيكم ما انت به لان تضلوا بعدي هذا كتاب الله وسنته فكتاب الله لا ضلال معه وسنه الرسول لا ضلال معه يقول الله جل في علاه واذا اتينا موسى الكتاب منة عظيمه على هؤلاء من بني اسرائيل واذا اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون هنا استشكل العلماء قالوا هذا العطف عطف ذات واحده عطف الذات على نفسه لأن الكتاب هو الفرقان فهل يجوز عطف الذات على الذات على نفس الذات نقول نعم يجوز عطف الذات على نفسها ان كانت متغيرة الصفات متغيرة الصفات فهنا قال الكتاب والفرقان فوصف الذات بوصفين الكتاب يعني هو مكتوب كتبه الله في فعله خطه بيده وكما في حديث القدر أن آدم عليه السلام قال لموسى أنت موسى موسى بني إسرائيل الذي استفاق الله برسالاته وبكلامه قال وخط لك التوراة بيده فكتب الله التوراة بيدي فهذه نعمة عظيمة جداً ومنقبة ومكرومة أعظم ما تكون لبني إسرائيل فهو كتاب كتبه الله جل وعلا بيدي خط التوراة بيده المقدسة سبحانه جل في أولاده وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان وصف وصف آخر على وهو الفرقان فيه أحكام للحلال والحرام تفرق لك بين الحق والباطل وبين الحل وبين الحرمة فهذه أيضاً عطف صفة على صفة أخرى وهناك صفات أخرى وصفها الله للتوراة في كتاب إيش هي لبني اللفال أمر سهل جدا، سورة المائدة تفسر، أنا سهلت هالكلام، وسورة اللي أنا عارف في الجزء الثلاثين موجودة لا؟ خلاص عندك إشي شو خديه وصف الله التوراة بأنها ضياء وأنها ذكر وأنها دليل الحريم صحيح ولا لا؟ فهذا وصف للتوراة ووصفها الله جعلنا كتاب لأن مكتوب كتبه الله ضياء لنا إيش يستضيء القلب بها؟ الإيمان يعمر الله القلب بهذه التورات بما فيها من الأحكام بما فيها من الحكم بما فيها من العذاب بما فيها من العبر لذلك قال وأمر قومك كأخذوا بأحساني سأريكم دار الفاسقين والله الله جع أمر موسى أن يأخذوها بقوة أن يأخذ الكتابة بقوة لا باستخفاف واستهانة وسنرى أنهم خالف أمرهم الله أن يأخذوا التوراة بقوة فأخذوها باستهانة واستخفاف واستهزاء فكانت الأمر عليهم من الله والتائرة عليه وإذا سئنا موسى الكتاب والفرقان لا علم لكم تحت جدا تظهر لك أن الجهل لا هداية معه لا هداية مع الجهل بحال من الأحوال إن من رام الهداية فعليه بالعلم لا يمكن أن تعبد الله إلا بعلم لا يمكن أن تكون مهتديا أو هاديا إلا بعلم مهتديا في نفسك أو هاديا لغيرك إلا بعلم لأن الله جل على ما قال, قال قال لعلكم تهتدون لأنها قد توفرت وسائل الهداية وهي الكتاب الكتاب والفرقان هي وسيلة الهداية فالعلم هو وسيلة الهداية فلا تكون هداية بحال من الأحوال إلا الا بالعلم صحيح ولا لا لذلك قال الله جل في علاه النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه لا اله الا الله هذا الاول واستغفر لذنبك لا الاستغفار ما مات الا بعده بعد العلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعاني فأعطاك وسيله العلم اولا لتهتدي فهذه الهدايه لا يمكن ان تكون الا بالعلم فالجاهل لا يمكن ان تهتدي به لا يكون هادئا ولا يكون مهدياً لكن إن عند الله جل في ان كان هناك اخلاص نية وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون لعلكم تهتدون هذه يمكن أن يهتدوا وممكن أن يهتدوا ونحن نقول إذا قال الله جل وعلا تهتدون أو كانت هداية مجزوم بها في الكتاب علمنا أنها هداية القلوب أما إن كانت هذه الهداية فيها ما فيه ليس فيها الجزء فهي هداية الإرشاد والبيان فالإشادة والبيان والهداية ذات الدلالة كانت من الكتاب جاءكم الكتاب فيه الحلال والحرام وأنت مخير بين أن تفعل الحلال وتترك الحرام أو تفعل الحرام وتترك الحلال قال الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلا تفرق المقصود بها هنا الهدية ذات الدلالة والإشادة وأيضا لا لكم تحتدون تحتدي قلوبكم بإذن الله لأن الله جل في علاه قال فمنهم من هدى الله وما بكم من عمد من الله و اذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم العلماء يقولون هنا لطيفه و قال موسى لقومي هذا خطاب للرجال لا للنساء هذا خطاب للرجال لا للنساء القوم يطلق على الرجال لا على النساء وايش الدليل من القرآن على ذلك يا خطيب انا اوصلت لك اللغه فاتيني بالدليل نعم قالوا القوم تكون على الرجال لا على النساء طب هات المخالف ممتاز ما شاء الله استقضت دايب. قال الله نعم قال الله جلبي. قال الله جل وعلا أدخل قوم من قوم عسا يكونوا خير منهم. هذا هو الشاهد. ولا نساء من نساء حسن. ولا نساء من نساء. فالغرض على مقصود القول هنا مخاطبة الرجال. لكن لابد أن نقول هي مخاطبة للرجال وايضا. لنسأل أنهم في الأهل لأنهم مشترك في الأهل. فكانوا تبعا للرجال. أيضا فيها تنازل على أن قواماً لمن للرجال لأن النساء تبع. وأن النساء أيضاً في نفس المصيبة لأنهم عبدوا العيش. فلهم أيضا نفس العقاب لكن الخطاب كان للرجال لأن النساء تبع للرجال قال الله جل وعلا: قال موسى لقومي يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم واي ظلم؟ ظلم بين قد أشرفوا بالله جل في علاه قد عبدوا العجل دون الله جل في بعد أن انجاهم من فرعون بعدما أنقذهم من هذا الهلاك العظيم واذ قال موسى لقومي يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة وابين الباء هنا باء السببية يعني بسبب اتخاذكم باتخاذكم العجل يعني عبدتوا اتخاذكم العجل هنا تلال على إبادتكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم أمثا الآية تحض على التوبة والتوبة محبوبة إلى الله جلاله مرغب فيها قال علماؤنا التباطؤ في التوبة معصية تركب على المعصية التي يريد الإنسان أن يتوب منه فالعجل من التوبة واجبا يعني وجوبا لابد أن يسارع المرء إذا وقع في المعصية أن يتوب من لوازم التوبة أو كل من الوسالة يتوب بها المرء من المعصية أن يتبع السيئة بالحسب قد إن قال الله تعالى في أوله: أقم الصلاة طرفا النهار وزم في إن الحسنات زين السيئات. قال النبي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة. تمحوها، وخلق الناس بخلق حسن. وقد قال الرجع على مبينا الحب أو للتوبة، فتوبوا إلى الله، وتوبوا لله جميعا. أيها المبجلون لعلكم وهذه متحقق تفلحون بالتوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أشد فرحا بتوبة العبد إلى آخر الحديث المشهور عندكم. يقول العلماء: موسى عليه السلام لما قال لهم ظلمت أنفسهم قالوا وماذا نفعل؟ ظلمنا أنفسنا، وماذا نفعل؟ فقال ننتظر أمر ربنا ذلك في أوله. فأمر الله أن يأمرهم أن يقتلوا أنفسهم هنا قول الله جاء في علامة يقتلوا أنفسكم معهم مخصوص المراد به الذين نأوا عن عبادة العجل هم الذين يقتلون لا يقتلون الذي يأخذ آلة السيف آلة القتل من الذين تركوا عبادة العجل ونأوا بانفسهم إلى هارون ولم يعبدوا العجل والمقتول هو كل من عبده كل من عبد العجل فأمرهم موسى عليه السلام أن يفعلوا ذلك هنا نطيفة عظيمة هي أنه لما سكتوا عن عبادة العجل أيضا احتاجوا إلى توبة احتاجوا إلى توبة وهذه تخذها من الآية نفسها كيف ذلك قلنا فاقتلوا أنفسكم باتفاق المفسرين المقصود بها الذي لم يعبد العجل والذي يقتل الذي عبده طيب والفريقان احتاجوا إلى التوبة نعم بس من من وين في الايه هذا سراب احسنت يا قوم انكم ضللت انفسكم ممكن يرد عليك يقول هذا عم مخصوص ايضا لكن في مساله مهمه جدا ها أحسنت. هذا هو صحيح قال فتابع عليكم القاتل والمقتول قال فتابع يبقى اذا احتاجوا التوبه ولا ما احتاجوا فانت لما تبحث وتنقب ليه احتاجوا التوبه معنهم لم يقتلوا لانهم ايش سكتوا فلما سكتوا احتاجوا إلى توبه عند ربهم جل في علاء الغرض المقصود يقول الله جل في علاء موسى للقوم إنكم ترمبوا أنفسكم باتخاذين العجل فتوبوا إلى بائيكم فأقتلوا هذه كانت عليهم لكن الحمد لله إن صعب لما قالوا لموسى كيف, كيف أمام الله جل في لأن موسى يريد أعتذل لهم عن العجل يقال أن موسى سيبكي وتضرع لله جل أن لبني بتقادم بتقادم العجل فالله جل لا تكون التوبة إلا أن يقتلوا انفسهم فلما أمرهم موسى بذلك انصاعوا وهذه الأول مرة في التاريخ انصاعوا دون أدنى مراجعة لموسى عليه السلام ذلك سعدوا الذين انصاعوا سعدوا كما سنبين فانصاعوا فقالوا نسلم لأمر ربنا فذهب كل رجل فأخذ السكين وأخذ الخنجر وقام يقتل فنظر كل واحد منهم فوجد انه سيقتل اباه أو أخاه أو يقتل ابنا له أو عما له فنظروا فقالوا كيف يا موسى يشق علينا اقتل ابي ثانيا يقول اقتل اخي اقتل ابني المساله شاقه عظيمه هذه توب انتم فعلتم ما لا يمكن ان يتصور ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل لكن رحمه الله جل وعلا تدركهم ايضا رحمه الله في كل شيء رحمتي وسعت كل شيء فتضرع موسى وبكى لله الله الذي علا كيف يقتل ابنه كيف يقتل ابن أباه اخاه عمه فالله جل وعلا قد يعني بعث عليهم او بعث عليهم ظلمه سحابه عظيمه مظلمة فما رأى أحد من الذين يقتلون أحدا ممن يقتلون فاستحر القتل في بني إسرائيل وموسى يعلم بالقتل العظيم الذي وقع في بني إسرائيل فما كث يبكي, يبكي لله دال في عونه، ويتضرع يقال أنه قتل قريب من سبعين ألف من الذين عبدوا الأجد نعوذ بالله من الخذلان فبكى موسى وقال سأقم القوم ودعا ربه وتضرع إليه فبشره الله جل وعلا التوبة فتاب عليه فكانت كانت التوبة أن الله جل جل على بشرهم بأمرين الأمر الأول أن من قتل هو حي يرزق عند ربه مع أنه عبد العجل لكن لما انصاع الأمر أمر ربي جل على سعد أن الله جل على وحي يرزق كالشهيد حسبه شهيد قال أنا الذي قتل حي يرزق عند الله جل على وان الذي قتل قد تاب الله عليه وقبل توبته قال الله تعالى وقال موسى لقومي يا قوم انكم ثرمتم انفسكم باتخاذكم الياج فتوبوا الى بارئكم فهذه ايضا فيها دلالة على اهمية التوبة بعد العصيان لابد لكل انسان لسان حالي ان يقول عجلت اليك رب لترضى وان الانسان لابد ان يخطئ كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون والانسلام كان يقول اللهم ان تغفر تغفر جمع واي عبد لك لا لم اعصي نعم ستعصي وهذه لا لابد ان تدركك المعصية قد قال كتب على ابن آدم حظه من الزنة مدرك هذا لمحاله لا رد لذلك لا رب لقضاء الليلة اللي في لكن على المرء أن يعوب وأن يتوب إلى ربه جل في علاء وأن يعجل بالتوبة ويسارع بها ثم تبع لين يتوب قال الله جل العالى باتخذهم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وانظر قال الله جل العالى بارئكم البارئ هو الخالق والمصور ربما يقولون إذا جاء اسم الخالق والمصور البارئ الثلاثة اجتمعوا كان لكل اسم معنى وإذا افترقوا جمع الاسم الواحد الأسماء له فالسفر هو الحق أن تقول الخالق هنا إذا اجتمع مع البارئ والمصور يكون الخالق المقدّر قد قبل اهله والبارئ الذي خلقه خلقه كونه كونه والمصور الذي ايه في أحسن تقويم أبدع الصور فهمتها هذه هذه إذا اجتمعت وأما إذا انفرضت فيكون البارئ هو الخالق والمصور أو الخالق هو الخالق والمصور والبارئ مفهوم؟ فإذا اجتمعوا. اجتمعوا في معنى نعم أعدها أه. الخالق البارئ المصور الخالق والمقدر لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يخلق يعني أنت إذا قدرت شيء لابد أن ينتب انت تفري ما خلقت وغيرك يخلق يقدر تخطيط هندس يقدر ولا يستطيع أنه ينفل بعجزي وبعض مفهوم؟ فالخلق والمقدر والبارئ هو الذي كون الإنسان هذا طيب؟ والمصور أبدعه في أحسن تقوير جيد قال طبعا لطيفة في هذه أيضا فتوبوا إلى بارئكم ويذكرهم بيش بالقوة والغلبة والقهر والعزة ناس من يأتي بلوازن لأن المسألة مسألة قهر وتخويف ورطع عن التجرؤ على حدود الله لله قال فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فالله جل في أولاد هو التواب وهذه صيغة صيغة فعال بأن الله جل في أولاد يتوب على عباده كما قال الله جل وعلا ثم تاب عليهم ليتوب فإذا توبت العبد منوطه بأن يتوب الله عليه جعل في علاه ولا يمكن للعبد أن يتوب ولا يستطيع أن يتقدم من هذا إلى أعلى بتوبة إلا بتوفيق الله لفعله عموما قال الله تعالى وما فيكم من نعمة فمن الله وقال الله جل وعلا في الحديث خد سيف من خيرا فليحمد الله ومن ولد غير ذلك فلا لمنا إلا نفسه وأقول من عصى الله فليعرف في نفسه أي واحد منا يعرف ذلك من عصى الله تشوق عليه التوبة جدا والله العظيم لذلك تجنب المعصية أهون بكثير من طلب التوبة لأن بالمعصية يغضب القلب. والعقل يتوقف وممكن الراني على القلب والجف تكون موجودة ما استطيع العبد أن يتفر من الله انتهى الحاجز الليل الذي كان بين يعني كانت الطريق الليل بينه وبين ربي لا في فيه شيء أما استطيع أن أتحرك فيه ألا وهو المعصية والله لا يحب المعصية فكما قال أولماأنا من السلف قالوا تجنب المعصية أي بكثير من طلب التوبة ومع ذلك لما كانت التوبة شاقة فمن تاب بصدق طقه منزله فوق المنزله التي كان فيها قبل أن يعصي الله جل في علاه نتوقف عند هذا ان شاء الله لنتكلم عن هذين الاسمين العظيمين التواب الرحيم الاسبوع القادم وان شاء الله نكمل الكلام على التفسير أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الله عنا خير الجزاء.